يُحُول أقسام من الحرمان إلي من تمنتك يحول اجسام من الحرمان الى من نيت ترى بعد المدا يا قصر ترى المدا يا ولا يا صر كما قلت ولا يا صر رخيت العزم اجلا سما نفسي حبتك رخيت العزم اجلا زمان فيه حبيتك وانا الولهان واصرني عذابك ما تحملت وانا الولهان واصغرني عذابك ما تحملت